Surah Al-Qari'ah artinya hari kiamat terdiri dari 11 ayat. Alhumdulillahi min al-Shaytanirajim. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة Yoma akan menjadi seperti kura-kura yang terbengkalai, dan gunung akan menjadi seperti gajah yang terhanyut. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما كما هي نار حامية